سورة الطور مع الأخ هزاع البلوشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور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 فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة أَزْوَاجُهُمْ وَجَنَّاتُهُمْ بِحَوْرٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ألحقنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آتَيْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أمر بما كسب رهين وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا فيها ولا تأثيم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 أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌّ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمُ طَارُونَ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 يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك